فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوَفَتُهُمَا وَيَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَرَقِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَنَّا نَعْنُو تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا وَقُلْ لَكُمَا إن وسنا وإن لم ترفر